111. الله الذي تساءلون به والأرحام 112. إن الله كان عليكم رقيبا 113. اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 111. إنه كان حوبا كبيرا 112. وإن خفتم ألا تقسطوا في يتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع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 ونطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤسس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقهم فيها وكسوهم وقول لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أكلواها إسرافاً وبداراً أي أكبر ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا